فضيلة الشيخ عضية سقر ماذا عن أثر الصيام في علاقة الإنسان بربه الصوم فيه تقديم رضا الله على النفس وتضحية بالوجود الشخصي بالامتناع عن الطعام والشراب وبالوجود النوعي بالإنساك عن الشهوة الجنسية وذلك ابتغاء وجه الله وحده الذي لا يتقرب لغيره من الناس بمثل هذا الأسلوب من القربات ومن هنا كان ثوابه عظيما يوضحه ويبين علته قول النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنات بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وانا اجزي به يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل رواه البخاري ومسلم وفي الصوم إحساس بمقدار نعمة الطعام والشراب والمتعة الجنسية عندما يحرم منها ونفسه تائقة إليها فيكون شكره عليها بالإطعام المتمثل في كثرة الصدقات في فترة الصيام وفي توقيت الصيام بشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن تذكير للإنسان بنعمة الرسالة المحمدية ونعمة الهداية القرآنية التي يكون الشكر عليها بالاستمساك بها لعلكم تشكرون وفي فترة إشراق الروح بالصيام وتلاوة القرآن تتوجه القلوب إلى الله بالدعاء الذي لا يرده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم، الصائم حتى يفطر أو حين يفطر، والإمام العادل ودعوة المظلوم، طواف أحمد والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان وحسنه الترمذي، ولعل مما يشير إلى الإغراء بالدعاء في الصيام. توسط قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان بين آيات الصيام هذا بعض ما يبين حكمة الصيام في تقوية علاقة الإنسان بربه والله أعلم